اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا رايتم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسند يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم وَاتَّلَهُمُ اللَّهُ أَن لَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّامِرُؤُسُهُمْ لَوَّامِرُؤُسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عليهم ام لم تستغفر لهم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن يخرجن الأعز لا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 ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت, من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني فيقول رب لولا لا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لما أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.